آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلثين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ مفاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ونظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه, الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبثتم وتربصتم وارتبثتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرتكم بالله الغرور فَلْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ هِيَ مَوْلاَهُمْ وَذِى السَّلْمِ صِيرَ الْمَن يآمِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُ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 Inna al-mussadqin wa al-mussadqat wa akarabu Allah karuban hasena Wa akarabu Allah karuban hasena yudarafu lhom walahum agarun kariim wal amanu billahi wa rsulih wal وَأَشْفَى مَذَاءَ وَيُدْرِ دُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نفاته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 والله لا يحب كل مختال فقوا الذين يبخذون ويأمرون الناس بالبقل ومن يتعل فإن الله هو الغنيل الحميد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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من مضوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير فاسقوه ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبان يتنب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وأنبئوا برسوله يئتم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقذرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم